قائري المغضوب عليهم ول الضالين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أم> <تصفيق> <أسما> نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما ماء دافق يخرج مما بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائل فما له من قوة ولا ناصر والسماء الرجع والارض ذات الصدع ان هو لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل للكافرين امهلهم رويدا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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها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 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطقواها إذ انتقلت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 الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كَفَرُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضُرِبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّةً لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا بَاتُوا وَمَا قُتِلُوا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 فَمَنِ اتَّبَعَ ضِلالَ نُوحٍ وَأَنَا اللهُ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ أو وجنن نم وبئس الموصي